ستة. استمع إلى الكلمات في القائمة الآتية وأعدها، ثم اكتبها تحت الصورة الصحيحة. أم. والدة. عمة. خال. أب. والد عم أخ خال أخت